بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لازلنا نسرد أحاديث المناقب النبوية وقد وقفنا عند حديث ويل للعرب من شر قد اقترب وهو حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها حدثت به عن زينب بنت جحش ففيه رواية الصحابة عن بعضهم فأم حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة وهي أخت معاوية وروته عن زينب بنت جحش التي قال الله عز وجل فيها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعية إهمو إذا قضوا منهن وترى قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا على زينب يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وخص العرب كما تقدم لأجل أنهم أول من أسلم وهم أكثر الناس وقتها فناسب ان يكونوا المخاطبين وان يكون الويل والتوعد والتهديد لكل من يصلح لهذا التهديد من المسلمين وفي مقدمتهم العرب ثم انه عليه الصلاة والسلام بقوله ويل قلنا ويل كلمه عذاب وقيل الويل هو واد في جهنم فالويل تستخدم في كل توعد وفي كل ما فيه سوء وشر وهلاك وتابعه للانسان لا تحمد كل ذلك يستخدم فيه الويل فويل للمصلين فالويل هنا يخبر عليه الصلاة والسلام به لأمة الإسلام وللعرب في مقدمتهم أي ويل لهم الويل لهم من شر قد اقترب فحق للمحذر المشفق عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا اشفاقا على أمته وتحذيرا لهم ولأن ما سيأتي من الفتن ومن الخطوب والأهوال وجميع الأمور المفزعة فإنه عليه الصلاة والسلام يذكرها ليحذر الامه منها ولأن الإنسان إذا حذر قبل وقوع الشر وإنما عند ظهور علاماته فإن الإنسان ربما استعد لأيام الشر واستعد لهذه الأهوال المخيفة والفتن المطبقة العظيمة الآتية فالاخبار بالفتن فيه من الفوائد إخبار الناس بها لأجل الاستعداد لها والإنسان بطبعه إذا لم يخبر بشيء عظيم قبل حلوله به لربما صدم عندما يواجهه هذا الشيء العظيم فيناسب الإخبار لأجل الاستعداد وأن هذا الشر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ويلا آتيا وشرا مقبلا أنه قد اقترب قد اقترب في مفهوم الشارع تقال للأمر المتحقق الذي سيحصل لأن القريب آت بلا محالة بلا شك وإنما الذي لا يأتي هو البعيد فكل قريب آت وليس البعيد بآت فما اقترب من الأمور لابد أنه سيأتي وإنما يسمى الشارع كتابا والسنة الأمور الآتية المتحققه بانها مقتربه قد اقتربت اقترب للناس حسابهم وهم في غفله اقترب للناس حسابهم شوف كم عاش البشر والخلائق منذ ان خلق الله ادم الى يومنا هذا وهذه الدنيا كلها مقتربه وكلها قليله وكلها كلمح بالبصر ومع ذلك انظر أعمار الأمم والأزمنة الماضية المضمحله وما بقي فيه الناس إلى يومنا هذا فهذا كله ومع ذلك يسميه الشارع مقتربا ومع ذلك قد يراه الناس بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبة. فالإنسان بطبعه قد يستبعد ما طال عليه فيه الأمد وطال عليه العمر ومرت خلائف الناس واممهم فلذلك قد يكون ذلك مدعاة للكفر بقيام القيامة والحساب أما المسلم المتيقن فيعلم أن الشيء القريب لابد أنه ات ويل للعربي من شر قد اقترب وقصد بالشر المقترب خروج يأجوج ومأجوج قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعه والتي تليها يعني صارت أنها مثل الحلقة والتحليق هذا معروف في الإشارة أما قوله عليه الصلاة والسلام في وصف ما أخبر به من اقتراب الشر وأنه انفتاح ردم يأجوج ومأجوج وردمهم هو السد أو السد وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان فالسد هو جدار عظيم ويسمى الردم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أو ياجوج وماجوج كلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان مفسدون في الأرض وأكثر القراء يقرؤون ياجوج وماجوج وقرأ عاصم الكوفي بن ابي النجود إن يأجوج ومأجوج ومن قرأ معه بإثبات الهمز وتحقيقه إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فاذا السد والسد والردم هو الجدار العظيم وأن يأجوج ومأجوج يريدون الخروج على الناس والله عز وجل لم يجعل خروجهم الآن ولا قبل الآن إنما جعل خروجهم موقتاً بميقاد وأنهم من علامات الساعة الكبرى وأنهم آتون في الزمن القادم وأن خروجهم موقت بوقت فلا يمكن أن يسبق أجلهم في الخروج وكان لابد أن يجعل الله لهم حدا لكي لا يخرجوا فإن هذه الأمة أمة يأجوج ومأجوج أمة مفسدة في الأرض مفسدة للزروع والثمار وسائر ما يقبل الإفساد والرجل منهم لا يموت إلا إذا رأى الفا من نسله إلا إذا رأى ألفا من نسله وأنهم يتكاثرون ويتناسلون ولهم زروع ولهم بساتين ولهم ثمار ولهم اموال ولهم اعمال ولتصوير افسادهم في الارض فلعلهم كالجراد المنتشر او اشد والجراد عذاب من العذاب ذكره الله عز وجل في جمله ما يسلط على العباد من العذاب فارسلنا ها زيد الجراده آه انت هنا ما شاء الله والقمل والضفادع والدم ايات فجعل هذه جمله من من انواع العذاب فذكر فيها الجراد وأن الجراد يفسد الثمار والزروع ويجوع البشر ويوقعه في جدب وقحط فتزول كل الثمار كذلك يأجوج ومأجوج ورد في الحديث أنهم يمرون على بحيرة طبرية فمن مر منهم في مقدمة الماره يشربون ماء البحيرة بكامله فإن جاء غيرهم قالوا أين الماء الذي كان هنا وهم قد شربوه وقد ورد ذلك في الحديث الذي في الصحيح وسيأتي ذكره الذي فصل في شأن يأجوج ومأجوج وبعضهم قال إنهم شبر أو شبراني وأكثرهم طولا ثلاثة أشبار وبعضهم قال بل أذرع هذه كلها روايات ذكرها العلماء لا تكاد تجد فيها رواية موثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمن يعتد به في الاخبار عنهم وهم غيب غيب لم يرهم من يخبرنا بأنه راهم على هذه الهيئة فالمقصود أنه يذكر في أجسامهم أنهم صغار وقيل بل كبار وقيل هم من ولدي آدم هم من ولدي نوح ونوح من ولدي آدم وأن أقسام أو أصول الناس ثلاث فولد لآدم سام وحام ويافث يقولون سام منه انحضر العرب والروم والفرس سام وحام ابن آدم انحضر منه البربر والقبط والسودان ويافث انحدر منه ياجوج وماجوج فهم من ولد ادم من ولد نوح ومن ولد ادم وقيل ان ياجوج وماجوج هم من ابناء الترك وان ذا القرنين حين بنى الردم أو السد بناه في واحد وعشرين يوما وكان بعضهم خرج فلما رجع وجد السد قد اعتلى فلم يستطيعوا الدخول فهم الأتراك أو أمة الترك هذا كلام ذكر لا نستطيع أن ننفيه تماما ولا أن نجزم به تماما نحن أمة يجب أن نكون محققين موثقين للأخبار هذا ذكر في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث ذكرت هذه الأقسام وهذه التفاصيل إلا أنه لا يوجد فيها شيء تستطيع الجزمة به إلا فيما قل أما ذو القرنين الذي ذكر معهم قلنا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض ذو القرنين الصح الأقوال فيه أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا مصلحا وأن الله مكنه في الأرض واتاه من كل شيء سبب فأتبع سببا فاتبع سببا أي تبع جهة المغرب كما قال أهل التفسير وذو القرنين هو أحد الذين مكنهم الله في الأرض أو مكن لهم الدنيا فالذين مكنوا من الدنيا عند أهل العلم أربعة إثنان مؤمنان وإثنان كافران الاثنان المؤمنان سليمان بن داود عليهما السلام مكن الله له الدنيا وأعطاه الدنيا ومن الدنيا فمن الذين ملكوا الدنيا من أهل الإيمان سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم بعد سليمان الإسكندر وهو ذو القرنين وهو المذكور في هذه الآية الكريمة وارتبط ذكره ببناء السد الذي يقي دخول يأجوج ومأجوج على الناس لأنهم مفسدون ولأن الله جعل لهم اجلا ولذلك قال الله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيدك ما بناه ذو القرنين من هذا السد العظيم الذي ساواه بين الصدفين حتى إذا ساوا بين الصدفين قال نفوه حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا وهو النحاس المذاب القطر النحاس المذاب أو الحديد المذاب أو الرصاص المذاب وفي بنائه شيء عجيب ذكره أهل العلم والمفسرون، فذو القرنين رجل خصه الله بهذه الخصيصة وجعله ممن ملك الدنيا من أهل الإيمان سليمان بن داود والإسكندر الثاني، وأما الكافران اللذان ملكا الدنيا فهما النمروذ المعروف الذي تقرؤون قصته في سورة البقرة النمروذ والثاني بخت نصر فهذان كافران ملك الدنيا في زمانهما ويبقى من يملك الدنيا بعد هؤلاء الأربعة خامسهم وهو المهدي المنتظر من اهل الايمان يملكه الله الدنيا لقوله عز وجل ليظهره على الدين كله فظهور الدين على كل الاديان وهذه الامه على كل الامم فيختم الله الدنيا باصلاح المهدي المهدي منا آل البيت يسرح الله به الدنيا بين يوم وليله يوافق اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وأنه يأتي جيش حتى إذا كان قبل الكعبة خسف بهم فالمهدي مصلح ووردت فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة فحسبنا أن نأخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة التي نحتج بها الضعيف والموضوع لا نحتج به وعقيدتنا في المهدي ليست كعقيدة الشيعة الرافضة في المهدي فنحن نعتقد ما اخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتبع ما تقوله الرافضة من أنه يخرج من سرداب في سمراء ويذكرون فيه أعاجيب وأمورا ليس لهم عليها دليل إذن خامس من يملك الدنيا في آخر الزمان وهو خامس من يملك ويصلح الله به الدنيا هو المهدي إذن اثنان مؤمنان واثنان كافران والخامس مؤمن خاتم مصلح للدنيا وأيضا مالك لها بتمليك الله عز وجل له إذن يأجوج ومأجوج ذو القرنين قلنا هو نبي أم رجل مكنه الله في الأرض وجعله صالحا واتاه كل الأسباب المعينه على القوة هو مصلح قوي وليس نبيا وبعضهم قال إنه نبي واحتج من نفس القرآن على أن القرآن يخاطبه يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فيستدلون بخطاب القرآن له أنه نبي والصحيح والصواب أنه ليس نبيا ابدا وفي تلقيبه بذي القرنين أقوال منها أنه لقب بذي القرنين لأنه كان يبلغ قرن الشمس في مطلعها وقرن الشمس في مغربها فلقب بذي القرنين وقيل لأنه عاش قرنين من الزمن مئتي سنة وقيل لأنه شج في قرنه الأول فمات فأحياه الله وشج في قرنه شج مع معناه جرحة الشجاج عند في كلام العرب هي الجراح شج أي جرحة جرح في قرنه هذا قرن وهذا قرن وكل إنسان له قرنان في رأسه هذا قرن وهذا قرن حتى في كلامنا الدارج نقول هذا فلما جرح في هذا ضرب فيه فتوفي فأحياه الله ثم ضرب في قرنه الثاني فمات فأحياه الله فأحياه مرتين أماته مرتين وأحياه مرتين فكان أعجوبة في أنه مات وأحياه الله فلا شك أن من أحياه الله تكون له قوة عجيبة وأن الله عز وجل شاء له الحياة والاستمرار لحكمة يعلمها وهيأه لأمر هيأه له لابد أن ينفذ قدر الله قبل أن يموت أما الاستمرار في الحياة فلا أحد يستمر فيها فمن عاش قرنين أو أكثر أو أقل سيموت. لأن الله كما يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخل فلا احد يخلد ولذلك لا ذو القرنين ولا الخضر الذي تقدمت قصته أيضا في, قصة في آية الكهف الخضر الذي قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد قال إنك لن تستطيع معي صبرا فهذا الخضر أيضا لم يكن نبيا بل صالحا وأنه لم يعيش حتى وصل القرون بعضها ببعض وبقي إلى عصر إلى عصري النبي عليه الصلاة والسلام وقد عاش في عصر موسى وإلى محمد عليه الصلاة والسلام ولا زال حيا في المغارات والكهوف وفي الفياف والقفار ويعيش منفردا كما يقول أهل الخلوات وبعض أهل التصوف الذين لم يمعنوا القول في هذا الأمر وتسرعوا في الحكم بحياه الخضر فعند أهل العلم الخضر ليس حياً بل هو ميت لقوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ولئن عاش الخضر هذه القرون المتطاوله يكون الله قد جعل له الخلد، لأنه عاش من أيام موسى وبقي إلى أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعده إلى يوم القيامة، فهذا قد جعل الله له الخلد، والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا أحد يخلد، إذا الخضر وذو القرنين كلهم ميتون. ولا أحد يخلد في هذه الدنيا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وقيل في يأجوج ومأجوج إنه مشتق من تأججة النار أي التهبت واشتعلت وقيل من غير ذلك قيل من الأج وهو السرعة سرعه الطواف لانهم يسرعون الطواف والدوران والحركه فاخذوا من هذا المعنى في ذلك اقوال مختلفه وهما اسمان عجميان قيل وهما ممنوعان من الصرف للعلميه والعجمه فتقول ان ياجوج وماجوج وهنا قيل وجاء في الحديث فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وجاء بعد المجرور فلم يجر لزم وجها واحدا وهذا الذي يسمى الممنوع من الصرف للعلمية والعجمة هنا وقيل هما اسمان عربيان من أجة النار أو من الأج وهو السرعة وبعضهم يقول هما اسمان عجميان ومهما يكون من أمر فإن هذه قضايا يذكرها العلماء بحثا عن الاصل وفيها ضرب من التخمين والتقدير والاحتمال وليس فيها الجزم الذي يتطلبه البحث واذا لم يكن في البحث جزم وتاكد وتحقيق في الامر بقي محمولا على الاحتمال او واردا على الاحتمال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج ما معنى فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هم يعيشون في خلف الردم الذي هو السد العالي الذي هو مصنوع من زبر الحديد اتوني زبر الحديد الزبر هي قطع الحديد وصنع بطريقة متينة متقنة ولكنهم يحاولون اختراق الجدار والسد ويحفرون بقوتهم وعددهم لكي يخرجوا من الجدار على الناس وبما أن الجدار متين والسد ممتنع فإنهم يحفرون أو يحفرون يحفرون يحفرون حتى إذا تعبوا وجاء الليل قالوا في الغد نكمل فالله عز وجل يرسل تلك الحفر أو يرسل على تلك الحفر أن يرجع إليها ما حفر منها فتنسد كما كانت من قبل فيأتون فيحفرون فيبلغون ما بلغوا بالأمس ثم يتعبون ويرجعون الإكمال الأمر إلى الغد فيرجع الله الحالة كما كانت ومن ثم لا يستطيعون الخروج ولو شاء الله أن يخرجوا لا خرجوا ولأنهم يحفرون حتى يقاربوا الخروج من السد فيعيضه الله كما كان فيبدأون عملهم في الحفر من الأول حتى يشاء الله عز وجل أن يخرجوا فيحفرون كعادتهم إلى أن يقتربوا فإذا ذهبوا وناموا وجاءوا من الغد وجدوا ما حفروا باقيا على هيئته والله تركه كما حفروا فيحفرون فيخرجون فيخرجون على الناس فتكون فتنة ياجوج ومأجوج التي أشار اليها القرآن الكريم وسياتي حديث في الصحيح أيضا بسنده فيه ذكر أحوالهم وكيف يخرجون وكيف يقتلهم الله عز وجل ويصلط عليهم نوعا من الدود نوعا من الدود فبالدود يموتون لأنهم أمم لا يحصون كثرة فهم عذاب من عذاب الله والله عز وجل يرد بأسهم بما يخلق لهم من الدود الذي يتسلط عليهم فهو الذي يقتلهم عن بكرة أبيهم لا يترك منهم احدا الدود وقد ورد في الحديث النغف وهو نوع من الدود وسياتي ذكره في اللفظ المكتمل إذا فتح اليوم من يفتح هم القائمون بفتح السد من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بأصبعه وبالتي تليها يعني كل مرة يحفرون قليلا وهكذا يقتربون من الخروج فقالت زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله بعدما أخبرهم باقتراب فتنة يا جوج وما جوج ولولا أن القرآن الكريم ذكر يا جوج وماجوج لكان كثير منهم لا يصدقون بقصة يا جوج وماجوج ممن لا يصدقون ثبوت هذه الأمور الغيبية لا يثبتونها من طريق الحديث ولو كان صحيحا. فالذين لا يثبتون أمور الغيب في الآخرة من طريق الحديث أي حديث الأحد لا يثبتون ما يرد منها في حديث الأحاد، فلولا ورود قصة ياجوج وما جوج في القرآن، لكان هؤلاء المنكرون لأخبار الأحاد منكرين لقصة ياجوج وما جوج كما ينكرون سائر الأمور الغيبية التي تكون قبل قيام الساعة من المغيبات، لكن الله ذكرهم في القرآن الكريم. وجاء ذكرهم في الحديث الصحيح والحديث الصحيح شرح وبين بعض تفاصيل لم ترد في القرآن لكن القرآن ذكر مجمل قضيتهم وأنهم مفسدون في الأرض وأنهم فتنة لأهل الإيمان فذكر الله عز وجل ما ذكر من قصتهم إذن قالت زينب بعد ذكر قصة يا جوج وما فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ما العلاقة بين أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة من الفتن القادمة قبيل الساعة كفتنة يأجوج ومأجوج ما العلاقة بين ذكر هذه وبين قول زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون لأن ذكر الشر يجعل المسلم خائفا على نفسه ومما يخافه المسلم على نفسه أن الأمة يكثر فيها الفساد ويتأخر الإنسان إلى وقت فساد الزمان فيخاف أن ينتقل إليه الفساد مع صلاحه وأن يكون ممن يعمه الله عز وجل بعقاب منه مع أنه من أهل الصلاح لم يرتكب ذنبا بل ارتكب الصواب وعمل بالحق ولكنه يخاف على نفسه أن يجتر بجريرة الغير وأن يهلك مع وجود أهل الشر ومع كثرة الخبث قالت أنا أهلك وفينا الصالحون وهي قوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هي هذه بالذات فهل يقع الانتقام أو العذاب من جميع اهل الارض اذا كثر الخباث نعم هذا يسمى العذاب العام يخشون الصحابه يخشون ان يعمهم الله عز وجل بعقاب وتعميم العقاب والعذاب ان يذهب الصالح والطالح المفسد والمصلح فان الفساد إذا كثر واستفحل وغمر البلد وصار الغالب فإن أهل الصلاح صاروا قلة فيجب عليهم أن يخرجوا من هذه القريه الظالم أهلها وأن يهاجروا منها وأن يعتزلوا صاروا قلة والغالب هو الفساد فيجب أن يخافوا على أنفسهم أن يعمهم الله بعقاب منه فالرجل صالح ولكنه يعيش في قوم سوء ويكثر الخبث ويقل الصلاح وهذا لا شك عند آخر الزمان الذي لا يبقى فيه إلا قليل من الصلاح ويكثر الهرج يكثر القتل ولا تقوم الساعة إلا على الشرار. الخلق كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وسأتي معنا أنهلك وفينا الصالحون قال إذا كثر الخبث والخبث كلمة عامة يراد بها ما يراد بالشر وبجميع انواع المعصيه والخبائث والاقترافات والسائر المعاصي التي يعصى بها الخالق تبارك وتعالى كلها خبث الحرام يسمى خبثا ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث الطيبات تقابلها الخبائث من الاطعمه والخبائث من الاشربه والخبائث من المعاصي ويعملون الخبائث اي يعملون المعاصي وتسمى القاذورات شوف مشتقة من الخبائث القاذورات الأشياء الوسخة فهي معصية لله وهي وساخة معنوية وساخة معنوية إذن قلنا قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب الشر يكون عاما وأنه صلى الله عليه وسلم كما سياتي قريبا يقول أنزل من الفتن هذه الليلة وأنزل من الخزائن من خزائن الله وخزائنه عز وجل هي جمع خزانة وهي المكان الذي تخزن فيه النفائس والامور النفيسه فالامطار خزائن الله والاموال خزائن الله والارزاق خزائن الله وهذا دليل على ان الله عز وجل له خزائن السماوات والارض وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ما من شيء إلا عند الله خزائنه المطر عنده خزائنه الأرزاق كل شيء وهو دليل وتمثيل كما يقول أهل التفسير على أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعجزه شيء وعنده كل شيء وهو على كل شيء قدير وأن الله يمتلك كل ما في هذا الكون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كقوله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فالله ينزل بقدر معلوم الخزائن منها ينزل بقدر معلوم بحسب حاجة الناس وبحسب ما تراه حكمة الخالق عز وجل لكنه لو باسط الرزق على عباده لبغوا في الأرض فخشية البغي في الأرض فإن الله يمسك من الرزق ويمسك من خزائنه فقلنا جاء في رواية بأن الله عز وجل ينزل من الفتن كل ليلة وينزل من الخزائن ويشير بذلك إلى الفتوح التي يفتحها الله عز وجل على المسلمين وكثره الأموال والتنافس فيها أما الخبث فقلنا هو تفسير عام وبعضهم ربما قصره على الزنا فيقول بأن الخبث هو الزنا وفسر بأنه الزنا وأولاد الزنا والسائر الأمور والفسوق والفجور فالفسوق والفجور عامه وذكر الزنا هو من باب ذكر العام أو ذكر الخاص بعد العام فالزنا داخلة في الخبث داخلة في الفجور وفي الفسوق فإذا قصد الزنا فلا الإشارة إلى كثرة الزنا وكثرة أولاد الزنا فإن في ذلك الوقت يكون قد فسد الزمان فسادا بينا وأن كثرة الزنا دليل على فساد الزمان والله ما سمى هذه هذا الزنا إلا فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتع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 والشيء الفاحش هو الذي جاوز الحد يقولون فحش الدم إذا خرج بكثرة من الجسم يسمى الدم الفاحش وكل شيء فاحش أي زائد عن الحد وحصل فيه طغيان يسمى فاحشا حتى يسمى الكلام الفاحش والفحش والتفحش وهو الكلام الذي لا يليق فكل شيء جاوز الحد وخرج عن الحد يسمى فحشا فهذا الحديث فيه بيان أن الخير يهلك بهلاك الشر وأن الخير من الناس يهلك بهلاك الشرير فإذا هلك الشرير يهلك الخير معه أو الخير أو الأخيار من الناس أو الصالحون من الناس بهلاك هؤلاء وحديث مسلم حديث واسع أقرأه عليكم وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر الدجال وأن الدجال يقتله عيسى بن مريم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد لا يدان لأحد بقتلهم بعدما يقتل عيسى الدجال وهذا ترتيب قتل عيسى كما في حديث مسلم. كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد فيقتل الدجال ولما يقتل الدجال يوحى الله عز وجل إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي لا يستطيع أحد ان يقاتلهم وسماهم عبادا له فهم من عباد الله فهم من عباد من عباد الله وقد تقدم ان بعض اهل التحقيق من اهل العلم يقولون انهم من ذريه نوح ابن ادم وانهم يرجعون جميعا الى ادم قال فبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وهي بحيرة كبيرة وأنتم تسمعون في الأخبار بحيرة طبرية تسمعونها وهي في سوريا وقد رايناها وقفنا على جبل جبل أبي كذا رأينا الجولان أمامنا ورأينا قرى سورية في أسفلها تحكمها إسرائيل وقفنا على جبل من بلاد الأردن فرأينا بحيرة طبرية فهي بحيرة كبيرة مليئة بالمياه يقول الحديث يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويأتي آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء الأوائل شربوا والأواخر يقولون لقد كان بها ماء ومن شرب الماء يا جوج وما جوج المتقدمون قبل مؤخرتهم ويحضر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار فيرغب عيسى نبي الله واصحابه الى الله فيرسل عليهم النغف يعني ان عيسى لما بعث لما ارسله الله لقتلهم بعد قتله الدجال يرسل لقتل ياجوج وماجوج فيراهم امما غفيره كما اخبر الله عز وجل انه لا يستطيع احد ان يقتلهم ومهما تصورت من هذا الغيب فإنه شيء عظيم ولذلك تولى الله عز وجل قتلهم فيرسل عليهم النغاف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة النغاف نوع من الدود يرسله عليهم فيصبحون كأنهم موت نفس واحدة والله عز وجل على كل شيء قدير هذا التصوير لموقفهم وأهوالهم وشدة إفسادهم في الأرض وكثرة عددهم الكثرة في حد ذاتها هي قوة حتى لو كانت كثرة مع ضعف فإن الكثرة الشديدة فإنها قوة ولذلك هؤلاء لا يغلبون بأفرادهم بل يغلبون بعددهم أفرادهم ضعيفة لكن عددهم كبير غفير يطبقون الآفاق كالجراد أو أشد وأحدهم لا يموت حتى, يمو حتى يكون من صلبه ألف كيف يكون هؤلاء؟ ألف كل واحد بألف وتذكر رواية فيهم يتناسلون ما يشاءون من غير حد ولا عد فهؤلاء حقهم أن يكونوا أكثر من الجراد المنتشر فيصبحون كأنهم نفس واحدة ميتة بقدرة القدير عز وجل ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر موضع إلا ملأه زهمهم ونتنهم يعني يموتون لكن يحدثون زهما والزهم ما هو الرائحة الشديدة والنتن هي الرائحة الشديدة يسمى النتن ونحن نقول خانز والشيء الخانز هذه لغة فصيحة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري لولا بنو إسرائيل لما خنز اللحم لولا بن إسرائيل لما خنز اللحم في صحيح البخاري خنز الشيء يخنز أي صار خانزا وهو النتن وهو الذي فيه زهم فالزهم نقول هذا لحم فيه زهومة أي رائحة شديدة وزفاره شيء فيه زفارة وزهامة، فهؤلاء يملؤون الأرض بزهمهم ونتنهم، فيملؤ فينزل عيسى وأصحابه، فيرغب عيسى نبي الله إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يرسل طيرا كأعناق البخت البخت ما هي الجمال البخت كما ورد في الحديث كأسنمة البخت المائلة البخت هي الجمال فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث يشاء الله عز وجل ثم يرسل الله مطراً لا يكون من مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفه أو كالزلفه يأتي مطر بعد حملهم فيطهر الأرض ويغسلها حتى تصبح الأرض كالزلفه والزلفة هي المرآة وهو تصوير لنظافة الأرض نظفت حتى صارت ك المراية التي ينظر إليها الإنسان كالمرأة حتى تصبح كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة يستظلون تحتها هذا غيب سبحان الله الحديث في الصحيح مسلم العصابة من الرجال تأكل رمانة واحدة ويستظلون تحت ظل الرمان الواحدة كم كبرها هو هذا الذي يشير إليه الحديث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر سبحان الله فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن مسلم فيبقى شرر الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والحديث خرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. إذن هل يستفاد من هذا الحديث أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يستفاد منه أن المسلم يخاف على نفسه عند كثرة الشر؟ نعم يخاف على نفسه إذا كثر الشر ويود أن يسلم له دينه وأن تسلم له استقامته وتدينه وأن يسلم من عذاب الله وأن لا يؤخذ بعذاب العامه وان لا يؤخذ بعذاب أهل الفسق والفجور وأن ينجيه الله عز وجل من أن يكون ممن يصيبه العذاب العام والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يأمر الله باتقائها فلعل من اتقائها أن يخرج من هذه الفتن. وهذا شيء لا يكون إلا عندما تكثر الفتن وتطبق على الناس ويقل الخير ويكثر الشر لا يقول أن أحد نحن اليوم في هذا العصر نحن في هذا الحديث فيخرج الناس هاربين من الفتن ويتركون الأرض بمن فيها لمن يريد الافساد فيها لا زاحموهم زاحموهم أعبد الله في مساجدكم وفي بيوتكم وفي سائر أرض الله لا تتركوا الأمر ولا تفر إنما تجوز لك أيها المسلم عزلة نسبية وليست عزلة كلية وعليك بقاءة كتاب العزلة للخط من المفددمين بين أحكام العزلة وهو مدث فقيه كبير من شراح بخاري لف جزءاً سما وكالناس كثيرا في العزلة وهي قسمان عزلة كلية وعزلة نسبية الكلية جوز للمسلم أن يعتزل عزلة كلية إلا إذا فسد الزمان تماما وهو المشار إليها في حديث أن أهلك وفينا الصالحون والخروج بالدين أو الفرار بالدين من الفتن وقد بوب له البخاري في كتاب العلم بباب وبوب له هنا أيضا وسيأتي في كتاب الفتن ان البخاري بواب له بحديث يوشك أن يكون خير مال المرء في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن فقد تكون العزله والبخاري بواب له في الفتن بباب باب التعريب باب التعريب والتعريب اتيه من العروبه والعروبية والبادية فمن ذهب إلى البادية فقد تعرب أي رجع إلى أصل العرب وهم أهل بادية وليس اهل حاضرة فيذكر البخاري في فيما سياتي من الأبواب يسميه باب التعريب والمقصود أن العزلة النسبية موجودة في كل الأوقات أنت لا يناسبك الاختلاط بأمة معينة من الناس تعتزلهم لا يناسبك أن تذهب مع هؤلاء لأنهم يريدونك الموارد السيئة ويملون عليك الطرق المردية المهلكة فتعتزلهم هذه رفقة لا تصلح تعتزلها هذه جماعة لا تصلح تعتزلها هذه جهه لا تصلح تعتزلها تملي عليك ما هو الحاد وتشكيك في الدين اعتزلها وسياتي حديث حذيف بن اليمان في اعتزال الفرق ولن ولو, ولو ان تعض بجذع شجره او بعرق او بشيء وتبتعد عن عن كل من ينادي ويدعو الى طريق غير طريق الحق إذا عزلة نسبية،, نسبية هذه سائغة في كل الأزمان ونحن نرتكبها في زماننا فأنت تعتزل الشيء الذي لا يناسبك ما لا يفيدك في دين ولا يقوي لك إيمانا ولا ينصحك بخير ولا تجد فيه ما يساعدك على تقوية دينك وتمتين دينك وعقيدتك ما الفائدة من رفقته؟ من لا ينصحك ولا يتناصح معك ما الفائدة من رفقته إذن أنت تنتقي لنفسك الرفق الصالحه الطيبه فالعزلة النسبية في كل الأوقات فاحذر أن تفهم أن المقصود أن تخرج من بلادك ومن مدينتك ومن حارتك ومن حومتك ومن زقاقك لا هذا الكلام إذا فسد الزمان الثمانة أما الآن فلا زال في الأم في الأمة خير المساجد مفتوحة وكلمة الله ترفع والجماعة والجمع قائمة ولا زال من يقول لا إله إلا الله ولا زال من ينادي بل الغلبة لأهل الإسلام وهذه أرض من أراضي الإسلام ورفع الأذان فيها وغلبة الأمر لأهل الإسلام وتاملوا بلدكم تجده أنه من بلاد المسلمين أما ما يوجد من مخالفات فالمعاصي توجد في كل الأوقات إنما تكثر وتقل بحسب الزمان نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين ثم إن بعد هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل الله من الفتن بإعلام الله له فهو صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفى ونبيه يطلعه على المغيبات ويطلعه ويريه ما لا يراه الناس فمن جملة ذلك أنه يطلع على ما أنزل الله من الخزائن وقد تقدم في حديث أعطيت خزائن مفاتيح الأرض أي أن الله عز وجل أعلمه إياها وهو الحديث الذي تقدم قبل حديثين وقوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة التي أشير إليها في حديث انهلك وفينا الصالحون جاء في حديث عند الامام احمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قلت للزبير يعني في قصه الجمل يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفه الذي قتل يعني عثمان بالمدينة ثم جئتم تطلبون دمه يعني بالبصره فقال الزبير إن قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول ان هذه الآية قرأناها على عهد النبي ولم نكن نعتقد أو نتوقع أن نكون نحن الذين نقع في الفتنة فوقعنا في موقعة الجمل وقد قتل عثمان وجئنا نطلب بدمه في البصرة وكل ذلك يدل على أن الله عز وجل أوقعنا في فتنة لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصه بل تصيب الظالم وغير الظالم وأننا واقعون في هذه الفتنة ولم نكن ندري بها مع قراءتنا للآية قال لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت وأخرجه الطبري من طريق الحسن البصري قال قال الزبير لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله وما ظننا أننا خصصنا بها خوفنا بها كنا نخاف منها وما كنا نظن أنها ستخصنا